بسم الله الرحمن الرحيم نوم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بنجنون وإن لك لأجرا غير منموم وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتوم ان ربك واعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن فلا تطعن مكيدهم والدلو لو تبين فسيدين ولا تقع كل حلف في المهين اما ثم الشاء بنميم من منع الخير معتادنا ثم أو كان ذا مال وبنين إلى تكل عليه آياتنا قال أساطير لولين سنسمه على الخرطوم إن بلونا كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا إذا قسموا ما مصبحين ولا يستفنوا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أن أغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخل المال يوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين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 إن المتقين عند ربهم جنات نعيم أفنجعل المسلمين كي يجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه كدرس إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة لا لما تحكمون سلهموا أيهم بذلك زعين أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادتين يوم يكشف عن ساق ويبعون إلى السجود فلا يستطيعون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 أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم له لا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم فجتباه ربه فجعله من الصالحين